إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات ونرضى ليقولن الله ہندولہ ہو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 نویم ادن چو نوڑی نیوڑی رو پینی وس خوشن سول کون سل کو نل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 من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج تغلل دعاوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البذف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 اُرم کل یا نل می مدری نبرما بسم نسر الرحمن من کبھی لا بِهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَبِيرٍ مِنْ قبلك لعلهم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 في يوم كان الف مما تعدون ذَلِكَ شہ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ اکث ان خلقه وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ثم سواه ونفق فيه من وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَا بِخَارَ وَلَا فْكِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَيْبَا ظَلَلْنَا فِي نَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ